2- استمع إلى الجمل وأعدها ثم اكتبها في دفترك 1- طلب العلم من أهم أوامر الإسلام 2- رحل التابعون رضي الله عنهم لتدوين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة يجب على كل مسلم أن يتعلم العلوم الدينية. أربعة يعتبر الخوارزمي مؤسسة علم الجبر. خمسة بنى ألوغبك مرصدا في سمرقند. ستة يعد جابر بن حيان. مؤسس الكيمياء الحديثة